وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إسْرَائِلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَا تَعْلَمُنَ عُلُوًا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ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 فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دقنوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا